وما أعجلك عن قومك يا موشى قال همؤلاء على أثري وعدلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم الشامرين فرجع موشى يا قَوْمِ هِيَ رَبَّانَ أَشْفَا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أَم رَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِّكُمْ فَأَخَّرْتُم مَّوْعِدِي قالوا ما لثْن مَ وَعيدَ كَرنَكنَا وَلَات الن حم مِ الن أَوزَ مِ زينَة القَوْم فَقَدَفناهَا فَكَذَلِكَقَ السامِر فَأقْرَجَلَهُم إِجد جَسَدًا لَهُ خارُ سَقوا فَقَاوا هذا إذهُكَُّ إَّ وَم أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضر ولا نشآ ولقد قال لهم آرون من قبل يا قوم إنما ختمتم به وإن ردكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعطيت أمري قال يا ابن أم لا تاخذ بلحيتي ولا برأشي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني طائل ولم ترق بقولي قال فما قطبك يا شامري قال بصرت بما لم نبصروني فقدرت قبضة من ثل الرشول فنبذتها وكذلك شولتني نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مشاش وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه لنحرقنه ثم لننشفنه في اليمن أشفاء إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوُ وَشِعَ كُلَّ شَيْءٍ هِلْمًا كذلك نقص عليك من أنباء ما قد شرق وقد آتيناك من لدنا ذكرا مَنَعْرَضَ أَنَّهُ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذْرَاءَ خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ الْعَذَابُ أَلَمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْسَنُهُمْ طَرِيقًا لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنفُثُهَا فيذرها طاعا صففا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداي لا عوج له وقطعت الأصوات للرحمن فلا تشمع إلا يَوْومَئِذِ اللا تَن فَْ تَفَعَةُ إِلاا مَ نَدِن لَهُ الرحمنَانُ وَربَبْنَ لَهُ قَولا يَعلَم ما دَنَ أيديهِم وَماَا قَلْثَ وَلَا يصقَُ به الم